وبذى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هكذا وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستطيعون ذا تنو فللله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. وأنجال لمسمى والذين كفروا مما انذروا معرضون قل ارئيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض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 لا يمن لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم رافضون